ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ل ل م ل ا ئ ك ة اسجدوا ل آ د م ثم ق ل للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س لم ي ك م من الساجدين قال ما منعك أ ل ا تسجد إ ذ امرتك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 قال اهبقوا بعضكم لبعض عدو ولكم فيها الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال مستقر حين ي ف تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آ د م قد أ ن ز ل ن ا عليكم لباسين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 موسوعه ا ل ن ا ك ل م س ج د و ك ل و م ا ل ا ت س ر ف و ا إنه ل ا يحب ا ل م س ر ف ي ن قل م ن زينة حرم ا ل ل ه الله ت ي أخرج ع ب ا د و ا ل ط ي ب ا ت م ن الرزق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 ك ل م ا دخلت أمة ل ع ن ت ت أ خ ه ا حتى إ ذ ا اداركوا ف ي ه ا جميعا ا ق ل ت أخراهم ل أ و ل ا و م ر ب ن ا ه ؤ ل ا ء أ ض ل ن ا ف آ ت ه م عذابا ضعفا ي ه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 و موسوعه م ر و ا ش و ك ذ ل ك ن ج ي ا ل ظ ا ل س ي ن و ا ل ذ ي ن آمنوا ل ع م ل و ا الاسلاميه ص ل لا نكلف ح ا ت ن ف ا إ و اسماء أولئك الله ج ن م ف ي ه ا خ ا ل ح و ن ى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 قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من ش ف ا ء فيشفعوا لنا أ و نرد, نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أ ن ف س ه م وضل عنهم ما كانوا يفترون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 وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إ ذ ا أ ق ل ت سحابا ف ق ا ل ا سقناه لبلد ميت ف أ ن ز ل ن ا به الماء فأخرجنا به من كل ا ل ث م ر ا ت ك ذ ل ك ن خ ر ج ا ل م و ت ى ل ع ل ك ك م ت ذ ر و ن و ا ل ب ل د ا ل ط ي ب ب يخرج ن ا ت ه بإذن ربه و ا ل ذ ي خبث ل ا يخرج إ ل ا نكدا ك ذ ل ك نصرف ا ل آ ي ا ت ل ق و م ي ش ك ر و ن لقد موسوعه ا إلى ا ل ن ا قوم ا ع ب د و ا ل ل ه ما للعلوم ك م من إ ه غيره إني أخاف ي ي ك م عذاب يوم عظيم ق ا ل ا ل م ل أ م ن ق و م ه إن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 فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال من إن من بما ا ا د ل ص ق ي ن ق ا ل قد و ق ع عليكم ربكم من بجس وغضب أ ت ج ا د ل و ن ن ي في أ س م ا ء س م ي ت م ه ا أ ن ت م واباؤكم ما نزل الله بها ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين ف أ ن ج ي ن ا هو الذي ن معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين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 فاذكروا في مفسدين آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال ا ل م ل أ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آ م ن منهم أ ت ع ل م و ن أن ص ان ل ل ح ا أ ت ع م و أن صالحا م رسل من ربه قالوا إن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 ولا ت ق ع د و ا ب ك ل صراط ت و د ن وتصدون عن س ب ي للعلوم ا ل ه به من آمن ب و ت ا واذكروا إذ ك ن ت ق ل ي ل ا س ل ا ن ضائفة م ي ه أ م ن و ا ب ا ل ذ ي أرسلت به و الملا ئ ف ة يؤمنوا فاصبروا ي ن وهو خير الذين ح ا قال الملأ ا ك م ي ن ل استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آ م ن و ا معك من قومه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 فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا ب آ ي ا ت ن ا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 تجهلون. ان هؤلاء متبرا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون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 موسوعه ا النابلسي ا للعلوم ا ل ا س ب ر س ا ل ا م ي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 قل ْ يا َ أ َ ي ُّ ه َ ا الناس َُّ إ ِ ن ِّ ي رسول َُُ الله َِّ اليكم َُْْ جميعا ًِ الذي َِّ له َُ ملك ُُْ السماوات َََِّ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ لا َ إ ِ ل َ ه َ الا َّ هو َُ يحيي ُ ويميت َُِِ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 وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم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 واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعذون في السبت إذ تأتيهم, حيتانهم اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون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 إن ربك لسريع العطاب موسوعه ن ا م في ا ل أ أمما ر ض ن ه م ا ل ص ا ل ح و ومنهم و ن د س ي للعلوم ك ن ا ه ب الاسلاميه ح س ن ت و ا ل ي ئ ا ت ع ل ر ج ع و ن فخلف م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 والدار ا ل آ خ ر ة خير ل ل ذ ي ن يتقون أ ف ل ا ت ع ق ل و ن والذين ي م س ك و ن ب ا ل ك ت ا ب وأقاموا ا ل ص ل ا ة إنا لا نضيع لا ا ل أجر م ص ل ح ي ن وإذن تقن و ق الجبل ف ه كأنه وظنوا أن وظنوا ظلة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 وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا سنستريجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه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 قل إ ن م ا علمها عند الله ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت أ ع ل م الغيب ل س ت ك ث ر ت من الخير وما مسني السوء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 الم ه تقبلوا ي اليهم اجمعين لهم اجمعين لهم ا أ م ع ي ن لهم اجمعين لهم اجمعين لهم اجمعين لهم اجمعين لهم اجمعين لهم ا ك م ع ي ن ف لهم ا ج ر ع ي ن